ما مَن نَّصَّ مِن آيَٰتِنَا أُنذِرَنا فِي بَخَارِ رِمَّا أَوْ مِن ذِكْرِهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض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 أم أن رسولكم كما சூரி قبل ومن அனு சூட குமரவில فقد ضل سواء السويل <تصفيق> قد كثير من வ ஆ சம் நியோசி உன் ஆசம் என்ன பச்சிபாய் فاعفوا وطفعوا حتى يأتي الله بأملي إن الله على كل شيء وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصار تلك أمانيه ولعق بويا منكم ان كنتم صالحين بالى بان மா இலோ அ